لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ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 فسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم ما ودته ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 وما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 فآت القربى حقا والمسكين وابن السبيل لذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرب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 يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرزّي حمّبشّراته وليثقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 وإن يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فارغوا رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لا محي الموتى وهو على كل شيء قدير ولا إن أرسلنا ريحًا فرأوهم الصفر ولا ظلوا من بعده يكفرون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 ونفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذا ذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن någon Allahs hukum, och han inte styrker dig